عن أعظم شريحة وأهم فئة من فئات المجتمع يعول عليها في الإصلاح والتغيير وإحداث النهضة والرفعة في البلاد هم الذين يحملون السواعد الفتية والإرادات القوية والصورة الحية للمستقبل المشرق للبلاد وللأمة حديثي اليوم عن شريحة من الشرائح طاقاتها مكنونة وعواطفها ومشاعرها مخزونة عواطفها جياشه وصادقة غير أنها لم تستغل ولم يستفد منها الفائدة المرجوة حديثي اليوم عن الشباب إلى أين يسير وإلى أين يمضي شبابنا شباب الإسلام الذين تعلموا العلوم التجريبية وتعلموا العلوم الشرعية والأمة لم ترى أثر ذلك في حياتها لا معامل ولا مصانع ولا نهضه حقيقية الشباب هو الذي تسعد به المجتمعات حقيقة إنها مرحلة من العمر زاهية وزاهره وباهية الشباب من أزهى سنين العمر وأبهى ساعات الحياة التي يقضيها الإنسان في الدنيا يمكن أن يمتع نفسه بشبابه ومن مضى شبابه بكى على شبابه وعلى الأيام الغابرة إن الشباب من المراحل المهمة جدا ولذلك كان مسلك الأخيار طلب الذرية من الأبرار رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا إنك سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بهم تقر الأسرة ويسعد الآباء وتفتخر الأمهات تفتخر الأم بابنها الناجح الذي نجح والذي حقق مركزا مرموقا في الحياة فصار ممن يشار إليه بالبنان ولذلك فعلا الشباب قرة عيون الآباء والأمهات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إن الشباب هو أكثر الشرائح استهدافا وذلك لأن الأعداء إذا أرادوا أن يهلكوا أمة أهلكوا أجيالها وأفسدوا صغارها وبالتالي ضاع مستقبلها إن الشباب إذا ضاع ضاع معه, ضاع معه المستقبل الحقيقي للأمة وإن الشباب يعاني مشكلات مشكلات حقيقية ينبغي أن نضع أيدينا عليها وأن نتلمسها لنستنهض الشباب ولنخرجهم مما هم فيه وأول مشاكل الشباب على الإطلاق غياب الأهداف الحقيقية والسطحية في الاهتمامات والتفكير إن الكثير من شباب الإسلام والمسلمين يهيموا على وجهه بغير هدف منشور وبغير مستقبل يرسموا معالمه وملامحه إن الكثير من شبابنا اليوم يهيمون على وجوههم ويتيهون لا هدف لهم في الحياة بعضهم بائس قد آيس الحياة وقطع الأمل والصلة بهذه الحياة وبعضهم عاطل عن العمل وقد تخرج ونال الشهادات وهو يحمل شهادات كبيرة ولكنه لا يجد فرصا للوظيفة وبعضهم توظف لكنه لم يستفرغ كل ما في وسعه وكل طاقاته لأجل بناء الأمة إن الشباب إذا توظف فلنفسه أما الأمة في مجموعها وفي قيمها وفي كلياتها القليل من الناس هو الذي ينظر اليها ان, ال... إن الواقع الاليم بفضائياته وتداخله الثقافي والاعلام والقيم والعولمه بطوفانها ولدى اجيالا من الشباب ممسوخه اهتماماتهم الارياح والعطور الزي واللباس الشعر والتصفيف فقط لا يعرف شيء بل انك تجد بعض الشباب يلبس ابهى الملابس ولا يعرف كيف جاءت أمه أو كيف جاء أبوه بهذه الملابس إن بعض الأمهات تبيع الطعام في المدارس وتبيع الآيس كريم في المدارس لأجل أن تربي أبنائها فيلج الجامعات تجد الطالب في الجامعة وهذا قليل أمه تكدح وهو لا يبالي بكدح أمه ولا بعرق أمه إنما يريد أن يلبس وأن يظهر أمام الناس هذا كل ما في همه فولد الواقع شبابا لا يتحمل المسؤوليه ولا يقوم بالاعباء والتكاليف قديما عهدنا الشباب يقرا ويتعلم ويعمل يعملون بالليل ويقرؤون بالنهار او العكس يعملون بالنهار ويقرؤون بالليل شهدنا شباب يعملون طلبه في ايام الاجازات لاجل ان يوفر مصاريف الدراسه من أجل أن يتحمل مسؤولية نفسه إن الأجيال المعاصرة في مجملها مخيفة لا فكر عندها ولا روح الغرض الملذات وإشباع الشهوات فهم إذا نظرت إليهم ولا سيما الذين يعيشون في أجواء من الترف وفر له الوالد كل ما يريد وكل ما يحتاج فبالتالي لا يعبه لا دراسة ولا لقيم ولا لمنطق لا يحترم كبير ولا يوقر عالم ولا ولا يحترم مجتمع ولا ينظر الى قيم وهذا ليس كل الشباب حتى حتى لا نظلم الاخيار والابرار لكن الكثير من شباب من الشباب لا يعرف لماذا خلق ولماذا هو موجود في الحياه وما هي مهمته ودوره تجاه اسرته اولا وتجاه امته ومجتمعه الكبير ثانيا انه شباب ضائع أحس حقيقه انه ضائع ارى الضياع في عيونه ارى الضياع في زيه وشعاره ارى الضياع في تصفيف شعره ودخوله جحر الضب مع الداخلين جحور الضب ارى ذلك في ملامحه وفي سمته ارى ذلك وهو يلبس ملابس في مقدمتها صور لكفار هذه قدواتهم التي في صدورهم مغنين او لاعبين او راقصين او فنانين يدخلون بها المساجد احيانا احس بان هذا الشباب يفقد الشيء الكثير ولا الومه الوم المجتمع اولا من ائمته ومفكريه وعلمائه ودعاته ومصلحيه ثم الدوله ثم الاباء والاسر الذين ما استطاعوا أن يحضنوا الشباب وأن يمدوهم بالحنان والعطف ليصنعوا منهم أجيال قادرة على تحمل المسؤوليات إنك إذا أردت أن تنظر إلى مستقبل أمة فانظر إليها في شبابها إنهم رجال الغد وحمات الدين وحراس العقيدة انظر إليهم وسوف تستطيع أن تحكم على هذه الأمة إن الشباب للأسف الشديد اغرق في الشهوات عمدا أغرق الشباب في الشهوات عمدا وبالتالي يصبح من اعظم المشكلات الشباب بعد غياب الأهداف ما يعانيه الشباب من تناقضات الواقع إن الواقع الذي نراه يدعو الشباب إلى الفساد ونريد منهم أن يستقيموا وأن لا يفسدوا ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك ان تبتل بالماء إن الشباب تيسر الحرام وسبل الحرام ليس بالضروري أن يكون الفواحش الصريحة النظر إلى المحرمات فساد هذا متوفر ولا يحتاج إلى مال تدير اقرب فضائيه تقلب عينك وتشبع بصرك وتقضي وطرك بغير درهم ولا دينار هذا متوفر وميسور والحلال أبوابه موصده وطرقه معسرة إذا أراد الشباب وهو على أعتاب التخرج أن يتزوج وقف والده في وكي ووقفت أمه في وكي مسلطين سيف معاف منك يقولون له ماذا فعلت لنا حتى تتزوج لم نرى من ثمرتك شيء لم نعرف منك شيء تريد أن تتزوج يمنعونه أن يعف نفسه في واقع من الفتن والإغراءات الكثيرة التي يبادئة للناس ولا تحتاج إلى كثير توصيف ان الشباب. يريد أن يستقيم وعاجز عن الاستقامة في نفوسه أحلام تضطرب في دواخله وفي نفوسه أماني تعتلك في صدوره يريد أن يستقيم لكن كيف يستقيم مع هذا الواقع المنكرات أمام عينه في كل مكان الدعايات الإعلانات الصور الجوالات شبكة الإنترنت كل ما من حولي يمكن أن يعزز الفساد الأغاني الماجنات الاذاعات الخليعة الفضائيات الفاضحة كل ذلك موجود ونحن نريد من شبابنا أن يستقيم وأن لا نعاون الشباب على الاستقامة هذا من مشاكل الشباب الكبيرة جدا وان من مشاكل الشباب التي يعاني منها الشباب كثيرا هو فقدان الشباب للقدوة وللمربي الذي يأخذ بأيديهم فصار هناك مساحة كبيرة بين المعلمين والمربين وبين الدعاه والمصلحين وبين الشباب العلماء ينظرون إلى الشباب نظرة مثالية ولا ينظرون إلى الواقع ولا إلى مفرداته ولا إلى حقائقه ولا إلى حفيثياته ولا إلى وقائعه ثم يريدون من الشباب أن يستقيم كيف ونحن لم نهيئ لهم أن يستقيموا لم نتلمس مشاكلهم لم نعطيهم أوقاتنا لم نتنزل لنجلس معهم على الأرض لنسمع مشاكلهم وننزل الراي فقط ونعطيهم المشوره وهذا ينقلني الى عهد النبوه جاء شاب من الشباب يغلي صدره شهوه ويفور قلبه كالبركان يريد الزنا ووقف أمام النبي, صلى الله علي امام النبي صلى الله عليه وسلم بغير حياه يقول اذن لي بالزنا يا رسول الله يا سبحان الله هذا الشاب بلغ مبلغا كبيرا من الفتنة اذا لي بالزنا وماذا يريد هذا الشاب يريد, يريد هذا الشاب أن لا يعصي الله وإلا لزنى قبل أن يأتي لزنى وقال زنيت ولزنى ولم يأتي لزنى وستر نفسه لكنه يعتلج في دواخله إنها الشهوة المركبة الطبيعية الجبلية الفطرية التي فطر الله عليها الناس جميعا إن أي شعب أتصوره يأكل طعاما ويشرب شرابا ويخلد الى الراحة والنوم ثم غير متزوج أتصور أنه يعاني معاناة كبيرة كمعاناة هذا الشاب الذي جاء حتى تكلم وأمام من؟ أمام النبوة وفي مجلس من؟ في مجلس النبوة إذن لي بالزنا يا رسول الله هنا كانت التربية وهنا كان المربي الحاني العالم الذي يستطيع ان يعالج الامور ما قال له اجننت ام جنون انت ما قال له كفرت او فاسق او فاجر او الى غير ذلك من الالقاب ما قال له يا فاسق يا فاجر خذوه عني. اجلدوه اسجنوه قال له ادن مني ادن مني وان الدنو والجسد بدايه التقارب الروحي والوجداني كلما دنت الاجساد كلما تقاربت الارواح ذلك قال تسو بين صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم ووجوهكم ان اجتماع الاجساد وان الدنو من المربي فيه فائده ثم نقله من العاطفه الى العقل نقله من احكام العاطفه الهوجاء الى احكام العقل الرزين اترضاه لامك إنه كلام يهز الجبل ويفت الإنسان إنه كان يتكلم بعاطفة فنقله إلى العقل والمنطق أترضاه لأمك؟ قال لا أترضاه لعمتك؟ أترضاه لأختك؟ قال لا سكن الشاب وعلم أن الأمر ليس بأمر هين ليست مجرد نزوة عابرة فقال ادعوا الله لي يا رسول الله تغيرت اللهجة فضرب على صدر الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه واحصن فرجه واغفر ذنبه فخرج الشاب قال ولا أجد في نفسي شيئا خرج الشاب من المسجد مستقيما ومن, الم ومن, الم ومن المجلس صالحا وبالتالي يحتاج شبابنا إلى هذه الرعاية يحتاج شبابنا الذين انتشر فيهم الزواج العرفي وتكلم الناس دون أن يقولوا بأننا الذين أدخلنا الزواج العرفي إلى بيوتنا بأيدينا، لا بأيدي، لا بأيدي لا غيرنا أدخلنا الزواج العرفي إلى بيوتنا بهذه الفضائيات الفاضحة تجلس الفتاة وهي في مقتبل العمر وفي أخطر أطوار المراهقة لتنظر إلى الشباب يتبادلون كلمات الغزل والحنان والعاطف الجياسة فإذا بها أمام والدتها. وامام والدتها وربما امام جدها كلهم ينظرون تهتز فاذا بها تبات الليله والدها نام وقد باتت الليله مكبوتة المشاعر تردد في ذهنها ما سمعت ومن المناظر ما ماذا تريدون منها صلاحا واستقامه تخا وعفافا ماذا تريدون منها ومن الجاني ومن المجني عليه اليس الوالد اليست الوالد الذي اشترى الفضائيات بيده وبحرمانه ليفسد عياله وذريته أليس هذا المنظر الذي أنت تعتقد أن المسلسل سينتهي مع نهاية الحلقة ستخلد الفتاة إلى سريرها وقد تغطت بغطائها ولكنك لا تعرف ما يجوش في خواطرها وما يدور في أعماقها ولا تعرف ذلك في أبنائك يا أيها الناس أين العقلاء أين العقل وأين المنطق الشباب يعاني معاناة كبيرة فمن أكبر مشاكله أنه فقد القدوة بدءا من البيت ومرورا بالشارع وحتى المدرسة قديما كان يتعهدنا مربون بالتربية كانوا يحسنون تربيتنا ولكن الآن المعلم نفسه مشغول لأنه يدرس في أكثر من مدرسة ولأنه يدرس بالاجره ولأنه يدرس بالمال ولأنه لا وقت له وبالتالي ضاع الأطفال ضاع الشباب ضاعت الأجيال فتحكم الكفار والأعداء على رقاب الناس ولو جاء الأعداء من الذي سيحمل السلاح من الذي سيقاوم من الذي سيزود عن العرض والأرض وعن الدين قبل ذلك والعقيدة أليسهم الشباب شباب الأمة أملنا بعد الله في, في بلادنا وفي رفعة ونهضة أمتنا أين الشباب الذي تعلم العلوم التجريبية لا مصانع رأينا ولا معامل ازدهرت ولا حياة ولا اختصاب ولا عمران في بلاد المسلمين ماذا يدرس الشبابنا حتى الذين درسوا في بلاد الغرب ما أفادوا الأمة كثيرا وما نقلوا إليها إلا السخافات وليس ثقافات الغرب نقلوا إليها السخافات من الحضارة الغربية يا للأسف إنها مأساة الشباب الحقيقية وإن مما يعانيه الشباب أسر الخلة والشلة الشباب اليوم تجده مع أصدقائه يجرونه إلى الشيطان وهو يريد الرحمن متجاذب بل أقود لك كلام لا تستغرب إن كثير من الشباب أقرب إلى أصدقائه وشلته أكثر من والده وأمه هو أقرب إليهم وجدانا وارتباطا وتعلقا وبالتالي نفسه تنازعه يريد الاستقامة بحكم التربية القديمة بحكم الفطرة السوية بحكم إسلامه بحكم قناعاته ولكنه لا يستطيع أن يستقيم بحكم واقعه بحكم أصدقائه بحكم الأجواء التي هو فيها والدوامة من الشهوات التي استغرق فيها وبالتالي تأكدوا جميعا فعلا أن شبابنا يعاني إن الشباب إذا أردنا إصلاحه فإليكم المنهج إذا أردتم إصلاح الشباب إليكم المنهج الذي نصلح به شبابنا إن الشباب مدح في القرآن لأنهم الأقدر على تحمل الاعباء والمسؤوليات وركوب الأهوال والمشاق والمتاعب الأسفار الجهاد الصدام، السهر، البناء، الزراعة، الاعمار يحتاج إلى شباب، وإن الوالد إذا تقدمت سنه عاجز عن الحركة، فعهد إلى ولده بالامور والمسؤوليات، إنها دو إنها, إنها أطوار الحياة الطبيعية، هكذا ينبغي أن تمضي الحياة، ولذلك جاء في التنزيل إنهم فتيات آمنوا بربهم وتجنّهم هدى، يضع التنزيل أن الشباب بغير إيمان. لا يمكن أن يستفاد منه إن شبابنا إذا لم يعتز بدينه ولم ينتمي إلى إسلامه ولم ياخذ الدين بعين الاعتبار والجدة ويقوم بأعبائه ومسؤولياته مؤمنا بربه يا غلام هذا شاب إني أعلمك كلمات إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله يحفظ الله يحفظ هذه التربية أن يربط الشباب بربهم بدءا من الأسرة ينشأ الناشئ الصغير أن يسمي الله عند الأكل يتعلمه الام الأذكار إن الشباب الذي قدم للإسلام في يوم من الأيام تربوا في كنف أمهات صالحات ما تقولون في حبيب ابن زيد ابن عاصم ابن كعب رضي الله عنه وزيد بن عاصم صحابي مجاهد ولده حبيب امه حبيب ام عماره نسيبة بنت كعب المازنيه النجاريه وهي وامرأة واحدة واحده شهد بيعه العقبه الثانيه شهد البيعه امراتان ام حبيب أم, أم, عم ام عماره وام منيع أم منيع هي اسماء بنت عمرو وام عماره نسيبة بنت كعب المازنيه شهدوا بيعة العقبة الثانية مؤمنة منذ البداية مؤمنة منذ الانطلاقه ربت ولدها حبيب وكانت تخرج إلى الغزوة هي وزوجها وولدها عبد الله وولدها حبيب أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السابعة عشر من عمره إلى مهمة خطيره كتب له كتاب لما أعلن مسيلمة الكذاب أنه رسول أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه رسالة ومعه حبيب أعطاه حبيب الرسالة قرأ مسلمة الرسالة فيها أنك كذاب وأني رسول الله قال وما تقول أنت يا حبيب قال أقول ما في الرسالة فحبسه وجمع له بني وجمع له بني حنيفة جميعا ثم قال له ما تقول يا حبيب قال أشهد أن محمد رسول الله قال أتشهد أني رسول الله قال لا أسمعك ما سامعك كويس رفع, صوت رفع. رفع صوته أتز... أتشهد أني رسول الله قال لا أسمعك قال أتشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله هاجم سيلم فجعل يقطعه يقطع حيا بالسيف وهو يقول أشهد أن محمد رسول الله حتى فاضت روحه جمع في مقتل في قفة خط في قفة وذهب به إلى أمه ولما وضع أمامها جاء النساء يعزينها قالت أتعزونني فيه ولمثل هذا أرضعته وأعددته أتعزونني فيه ولمثل هذا ارضعته واعدته تقول لست له ام ان لم يفعل به هذا تربى الاخيار من الابطال عتاب بن اسيد لما جعل وارثا على مكه كان في الثامنه عشر من عمره واسامه بن زيد لما قاد الجيوش وفي الجيش وفي الجيش ابو بكر وعمر كان في الثامنه او السابعه عشر من عمره هؤلاء الشباب لما فتح محمد الفاتح العثماني القسطنطينية لما ولي محمد الفاتح سنة 855 هجرية بدل والده كان في الثانية والعشرين من عمره سنة 855 فتح القسطنطينية بعد عامين سنة, سنة 857 فتحت القسطنطينية فتحها القسطنطينية المدينة التي جاء في مستد الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الجيش جيشها ونعم القائد قائدها فتحها محمد الفاتح وهو في الرابعة والعشرين من عمره الرابعة والعشرين من عمره بنم مع أمه في السرير الزمن ده بنم مع أمه في السرير لما تمشي الحمام يقولون له مع يمشي عمره زول وعشرين 24 عمره أمره 24 سنة حسب الزمن ده بيأكل في الشوكولاته ويمص في, في الحلاوه الطويله دي اسمها شو هي مصاصه حلاوه مصاصه قال عمره 24 وعشرين سنه بيشنباته يمص مصاصه قال عليك الله شوف شوف الحوامل نحن فيهم اربع وعشرين سنه فتح القسطنطينيه نعم الجيش جيشها ونعم القائد قائدها القسطنطينيه منذ زمن ابي ايوب الانصاري صارت جيوش لفتح القسطنطينيه قال الناس في القسطنطينيه لو كانت الدنيا جميعها بلد واحدة لصلحت القسطنطينية أن تكون عاصمة لها الدنيا كلها لو بلد واحد القسطنطينية مؤهله أن تكون عاصمة للدنيا كلها من حيث المعمار والجمال والموقع من القسطنطينية انطلقت جميع الحروب الصليبية على العالم الإسلامي لموقعها الاستراتيجي ودخل الأتراك في دين الله ويحمد للأتراك أنهم كانوا سنيون أبد الدهر حافظوا على السنة ونصروا مذهب السلف وعظلوا الصحابة وحاربوا البويهيين الذين نشروا في بغداد وعلقوا في المساجد سب الصحابة جاء تغر البك وهو أحد أجداد محمد الفاتح سير يزيد بن معاوية ومعاوية قبله وأبو أيوب الانصاري كان في الجيش ودفن على مشارف القسطنطينية واستعصت القسطنطينية على الجميع أرسل إليها هارون الرشيد وأرسل إليها جميع حكام بني أمية ما جاء حاكم إلا أرسل جحافله إلى القسطنطينية فتراجعت الجيوش وتخحقرت أراد الله للقسطنطينية أن تفتح على يد شاب يافع في الرابعة والعشرين من عمره ولو أنك رأيت كيف فتح لشاب رأسه المتفاوضات قاد الجيش بنفسه هو الخليفة المسلمين ما أرسل جيشا خرج على رأس الجيش بنفسه وكان معه اق شمس الدين محمد بن حمزه الرومي شيخه وأستاذه الذي أوقع في نفس محمد الفاتح أن يكون هو الذي يفتح القسطنطينية يا السلام شباب شباب قنع لا خير فيهم وبورك في الشباب الطامحين شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الاسلام دينا شباب قنع هذا غيرهم لا خير فيهم وبورك في الشباب الطامحين شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم الى الخصم العرينا ولم يتشدق بقشور علم ولم يتقلدوا بالملحدين وما عرفوا الخلاعه في بنات وما عرفوا التخنث في بنينا وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغة لحونا إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون وإذا جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مؤمنا حرا أمينا شباب يمكن أن يعتمد عليهم خالد بن الوليد الذي يقول رضي الله عنه ما من ليله يهدى الي فيها عروس وانا لها محب او ابشر فيها بغلام بأحب الي من ليله شديده البرد كثيره الجليد في سريه في سبيل الله يسبح فيها العبيد شباب مصعب بن عمير اندى فتى في قريش جمالا وهيبه ومالا مصعب المنعم رضي الله عنه ينتقل الى المدينه داعيه الى الاسلام يفقر في الدنيا ويعدم الماديات لكنه يقتل في سبيل الله في غزوه احد ويغطى ببرده كانت له اذا غطي راسه بدت رجلاه واذا غطي رجلاه بدا راسه الدين نصره شباب أحب التقي وحبي الى الشاب التقي اشد ومن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل شاب نشأ في عبادة الله أو شاب نشأ في عبادة ربه وعند الإمام أحمد في المسلد قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعجب من شاب ليس به اي ليس به شذوذ أو انحراف استطاع أن يحفظ نفسه في ظل الفتن إن الفتن التي تحدثنا عنها لا تبرر للشباب أن ينحرفوا ولكنه حديث موجه إلى الآباء أن يستقيموا أما الشباب حتى ولو انحرف الناس جميعا أتنحرف أيها المسلم أتنحرف أيها المؤمن إن الشباب لا مبرر له عليه أن يمسك بشهواته وأن يكبح جماحها وأن ياخذ بزمام نفسه وأن ينقاد وأن يقود نفسه وأن لا تقوده نفسه إن الشباب نفسه جزء من المشكلة ضعيف الهمة منهز في دواخله تحس بأنه لا يريد إلا الشهوات لا مستقبل ولا فكر ولا ملامح للمستقبل المستقبل إنها مرحلة بناء الذات قال السلف قديما السؤدد في السواد من لم يسد الناس ويكون قائدا وشعره أسود لا يمكن أن يقود الناس بعد الشيء إن كل قائد تظهر عليه مخايل النجابة وعلامات القوة والذكاء وهو في ريعان شبابه اسود الشعر السودد في السواد المجد في السواد وبالتالي على شبابنا ان يتشجع وان يثق في نفسه عبد الرحمن ابن معاويه ابن عبد الملك ابن مروان الناجي الوحيد من بني اميه لما سقطت دوله بني اميه قتل جميع الامويين ما نجا الا عبد الرحمن الداخل عبد الرحمن بن معاوية ابن عبد ابن ابن هشام ابن عبد الملك ركب البحر ونزل في الأندلس وسرعان ما جمع الناس وأراد أن يغزو بلاد الكفار وهو يرتب لذلك جاءه أحد المعجبين به واهدى إليه جارية عظيمة الجمال باهرة الحسن فنظر إليها وقال إن هذه من القلب والعين بمكان إن هذه جارية في غاية الجمال إن هذه من القلب والعين بمكان إن شغلت إن شغلت عنها بما أهم به ظلمتها لو انشغل عنها بهمه الذي خرج له وأهدافه التي جردها قال ظلمتها وإن شغلت بها عما أهم به ظلمت همتي لا حاجة, لا حاجة لي بها وأسس دولة عظيمة في بلاد الأندلس للمسلمين في قرون كاد الإسلام فيها أن يندحر الشباب أملنا بعد الله في بلادنا عسى أن يعي دوره وأن يدرك رسالته عبر إيمان عميق بالله يحصل بتربية نتضافر عليها جميعنا لإخراج الشباب مما هم فيه اسال الله جل وعلا أن يحفظ شباب الإسلام والمسلمين وان يعزهم وان يحفظهم من الشرور والآثام ومن الفتن والإغراءات والإغواءات والنزوات والشهوات إنه لي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الحل الثاني للنهضة بشبابنا لا بد من إصلاح مناهج التعليم وإصلاح الإعلام وإلا فليحرص كل والد على ولده من هذا الإعلام المسموم هذا الإعلام خطر إسبستون قناة شباب المستقبل أي شباب وأي مستقبل والله إسبستون لا مستقبل فيها أبدا إزباستون تغرق الشباب في الخيالات الواسعة أبطال الديجيتال أبطال الديجيتال حاجة في الواقع ما موجودة وهم كلام فارغ أبطال الديجيتال قال كديسة وفارغ اليوم كله مع الكديسة والفار أيوة نحن شفعنا يكونوا مع الكديسة والفار وشفعهم في المعامل عشان نكون ابدا دهر عبيدا وتبعا لهم شوف على الخوادد ما بيحضروا حاجة زي دي مع الكنيسه والفر يا اخي شوف على شنو الرجال بيشنباتهم مع الكنيسه والفر في واحد سياسي كبير في السودان عملوا معه لقاء في جريده قال له افضل برنامج شنو قال البرنامج ده اسمه تونيك شنو كده ما عرف قال توني شنو كده توني, توني شنو يا اخي تونيك شنو كنيسه وفر كنيسه وفر في فار بيعمل شغل في فار بيعمل شغل قدور ده انتوا يا ناس متخد... متخافوا الله كنيسه والفار مستقبل مستقبل مع الكريسة والفر قالت قال افطار الديجيتال قال فين فين فين بيتكلم فين يتكلم وين ده وين في في أوروبا في فين في في, في أمريكا قال افطار الديجيتال قال الشباب المستقبل يا دوب ضاع المستقبل على آباء ان يحرصوا خلي يظن نجيب إنت, أنت ما راجل في البيت ما تسمع كلام المرة جيب لون الشرف فايده المال فوق فاجئ تغفلو البسالك من الحكومه بدفعو ضرايب اذا الحكومه لا تكفلوا انت ماذا تحرص على اولادك كنوز يا اخي هؤلاء كنوز هؤلاء ثروات ما ملكك ولدك ما ملكك بالمناسبه ولدك ملك الامه كم من والد انجب ولدا فكان الولد قائدا وكان الولد عالما وكان الولد مجاهدا محمد الفاتح وغيرهم أنجبهم اباؤهم ليس لانفسهم أنجبهم للأمة أنجبهم للأمة بالتالي ينبغي أن تحرصوا على بيوتكم تعهدوا أبناءكم بالتربية الروحية اسالهم عن الصلوات تعهدون في الأذكار اقرأوا معهم القرآن اجعل في البيت حلقة للتفسير ولربطه بالدين وبعد ذلك يأتي الدور على أن لا يعيش شبابنا عطالا لابد من توفير فرص للعمل إن الشباب بطاقاته مخزونة إذا لم يعمل في الخير أعمله الشيطان في الشر لا بد من أن توفر الدولة برنامج الخريجين نؤيده البرنامج الذي طرح لأجل تشغيل الخريجين نؤيده ونعتبره مبادرة جادة ونقول ينبغي أن تدعم مثل هذه البرامج أي شاب إذا وجد عمل وربما وجد نفسه في هذا العمل وربما تحرك وربما فعل الخير ويأتي بعد ذلك دور المربين ودور الموجهين أن يبذلوا أوقاتهم للشباب أن يستمعوا إلى الشباب حتى ولو كانت مشكلاتهم مشكلات فيها شيء من, من, من, من, من, من الصعوبة شاب يقول أنا أتعاطى كذا شاب يقول أنا أفعل كذا من المنكرات شاب يقول لك أنا أفعل يحكي لك أخص خصائص الأشياء من اجل أن يجد عندك إجابة أين العلماء؟ اين ائمه المساجد اين دور الدعاه في ان يكونوا قريبين من الشباب انت ترى الشاب الذي وصفته لك بمنظره الذي لا يدل على هويته شعره مصفف شعره مسرح كيف ورابط له سلسله ولبسه ذاته ديق ولبس ذاته ضيق او تلقاه لبس تقول دم لكن لكنهم بيتخيلوا ده أحد الموضه يعني انت بتشوفهم مستد كده تقول ده ما له في نفسه كده ما له حاصل شنو ممكن يمشي الجامعة كده ويمشي الحفله كده ويمشي القاعة كده ممكن يجي الجامع كده لأنه دي الموضة تلقاه انت بتكش منه تقول ده ما فوقه فايده بعد شوية بتلقاه إنسان في دواخله نبيل لم يجني على نفسه هذا ما جناه عليه المجتمع بكل فعالياته وشرائحه ستجده يسمع الكلام قريب من الهدايه والهدايه بيد الله عز وجل اسال الله جل وعلا أجرد الشباب وأجرد الجميع عليه ردا جميلا اللهم حبيب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين يا رب العالمين اللهم حبيب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم حبيب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم احفظ اعراضنا واعراض المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين وأخواتنا وأخوات المسلمين يا رب العالمين اللهم احفظ شبابنا من الشرور والآثام اللهم من أراد من شباب الإسلام السوء اللهم فاجعل تدميره تدميره واجعل كيده في نحر يا رب العالمين واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء يا رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم